بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا و إن خلقنا الإنسان من نطفة إن خلقنا الإنسان من نطفة أم ش ا ج نبت لي فجعلناه س م ي ع ا ب ب ص ي ر ا إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كافراً إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال ساعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا و عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينو ويتي م و و َ س ي ر ا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا و إنا نخاف من ربنا يوما نعبوسا قنطرة فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقطاهم نظرة وسرورا و ج ز ا ه م بما صبروا ج ن و َ ح ر ي ر ا متكين فيها على ا ل أ ر ا ض ا أ ي ك ي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذنلا ويطاف عليهم ب آ ن ي ة من فضة وأكوام. وأكواب كانت قوارير قوارير من ف ض ض قدروها تقديرا و ي س ق و ن فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سل س ب ي ل ا ويطوف عليهم إلدن ا مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ل ؤ ل ؤ ا م ن ث و ر ا وإذا رأيت ثم رأيت ن ع ي م ا وملكا ك ب ي ر ا عاليهم ثياب س ن د س خضرو واستبرق وحل أساور من فضة و س ق ا ه م ربهم شرابا طهرا و إن هذا كان لكم جزاء وكان سعكم ي مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تزيل ن ا فاصبر لحكم ربك ولا ت ط ع منهم آثما أو كفورا واتقوا ورسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له وسبح لين طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ث ق ي ل ا نحن خلقناهم و ش د د ن ا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدلا إن هذه تذكرى